<تصفيق> <تصفيق> يا ارصت اذا لين الفجيع في قيد الشفيع فاطمه لا تراها العيون فاطمه ما عيد ومن تكون ما اله الا انت فاطمه فارضي ولاها فاطر الله البشار فهي روح لي محمد وهي من الكبار كلها الحق فكيف حق بالباب انكسار خلف باب الهدى ظلع السماء فاض مننا زفه صدر الكسائي فاطيمه خط ما عيد ومن تكون في قلب الشافية فاطمة لا ترى هالعيون فاطمة ما أي دومة تكون مع أي تكون نور ما ناها تجلى ظلامي ثوني اشراق وعلى الدون يتنفس وانجو صوت تدلل بشذل جد فهي برجون وسلامون وعليها دار تحرا زهرة حسنها ماء الخشوعين واكتسى لونها خد الطلوعين فاطمة لا يؤوار المنون فاطمة ما عيد ومن يا اوصت ذليلن فجيا جنن ام تدفن في قيد الشفيا الشفيا لا ترى فقد يشد وحي وحزن بيتان للرضيه فيه تبقى امنياتي عمري والذي كان سن النار لوم والزهر علوينا ثلاثة في السماوات عند ذي اللطف غدا مأوى الكرام جنة الحب لنا خير مقام فاطمة سر ونور فاطمة ما عيد ومن تكون دو فانا في <تصفيق> قيد الشفياء الشفياء اطيما لا تراها العيون ف